وبن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْمِنَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّ نه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تزيل من حكي من حميد. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك له مغفرة وعذاب اليم ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت آيَاتُ اعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ولائك ينادون من مكان بعيد ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإن لَهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُمْ رِيبٌ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّانٍ لِّلْعَبِيدِ